بكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغامر ضاتي تسرون إليه بالمواد وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم وما يفعله من قوم فقد ضلوا سواء السبيل اي افتقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم ويبسطوا اليكم ايديهم والسنته بالسوء ودوا لو تكفرون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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ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 فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا نوالا دم ولا ياتون ببهتان يفترينه ولا ياتون ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصونك في معروف فبائعون واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ييسوا من الآخرة